يَوْمَ مَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين.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 فَلَّ إَِّ مَ رُوَبِّهِم يَوْمَئِذَِّ مَحْيبُون ثمَُّ إِهُم لَصَالُ الْ الجَحيمِثَُّ يُقالوا هذا الذي كُْتُم بِهِ تُكَذذِبُون.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 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الْآرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ